Bismillahirrahmanirrahim. <tıklar> Alhamdulillahirabbil <tıklar> alamin wal akhiratu lil mustaqin wa la hadwana illa ammal zalimin wa ashadu alla ilaha illallah wahdahu anna آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اذكر لسيفنا وأصل عمر في طول عافية وحسن عمل والسامعين وذله توفيقا والتزاداً يا رب العالمين. فهذا حرب سيفنا أبي عبد الأعلى صالح بن محمد بن عثمان أصاب الله في عمره ونفعنا بالدم. على ثلاثة على مدى ثلاثة الأصول. للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وصلنا إلى قوله تعالى إن ربه الله الذي خلق السماوات والخط في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يضبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ذا أما بعض فكما بينا في آخر مجلسه لأن المصنفة أورد هذه الآيات من أجل أن يستدل بها على معرفة الله عز وجل على معرفة الرب عز وجل فإن أغلب الخلق فإن أغلب البشر يقرون بان الله والذي خلق السماوات والأرض هو انه سبحانه وتعالى والذي يغشي الليل والنهار هو الذي خلق الشمس والقمر يعني قلنا ان تجد مشركا ينكر هذا ومن أجل هذا أقام الله خجة على هؤلاء المشركين بما أقروا به في فطرهم وكذلك بما يرونه من حولهم من هذه الآيات المتجددة الظاهرة ولذلك ختم سبحانه هذه الآيات بقوله مفخرات بأمره أي أن هذه المخلوقات التي أقر بها هؤلاء من الذي فخرها آه. هذا الرب ومن أجل هذا عقب على ذلك بقوله عز وجل ألا له الخلق ألا له الخلق والأمر فكما أقرروا كما أقررتم أنه هو الذي له الخلق، فيلزم أو يلزمكم أن تقروا بأن له الأمر أيضا. وهذا وهذا من البديهيات أن الذي خلق هو الذي يأمر ويمنع في خلقه. نعم تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله والله هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس كذوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لأنكم تستقون الذي جعل لكم الأرض فراثا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأقعد به من السماء رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزادا وأنت نعم <تصفيق> في قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا الرب هو المعبود، أي أن الرب هو المستحق للعبادة لا يقصد أو لا يعني أن معنى الرب بمعنى الإله لا إنما قصد أن الرب هو الذي هو الذي يستحب وأن يعبد. كما بينا فيما سبق أن الرب هو الخالق المدبر الذي يحمي ويميت و... وهو الرزاق سبحانه وتعالى. فهذه مفردات ربوبية. نبقى الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. وكما قال بعض أهل العلم، إن الرب والإله يعني من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. يعني الرب إذا جاء ذكره مفردا في بعض النصوص يدخل فيه أو يعني يتضمن معنى الإله فالألوهية نعم فالربوبية تستلزم الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية نعم فمن أقر بالرب الخالق المدبر الذي يحري ويميت يلزمه أن يقر بأنه هو الإله الحق أي أن يقر بأنه هو المستحق للعبادة المعبود بحق ومن أقر بالإله الحق فتضمن إقراره هذا الإقرار بالربوبية فهذا هو ما قصده المطمس نحن استدل بقوله تعالى في سورة البقرة يائع الناس عبودوا ربكم الذي خلقتهم هذا اول نداء في كتاب الله على حسب تركيب الايات المخصف اول امر اول نداء وجه الى كافة الناس أو. أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم والذين من قبلهم وعلّل هذا بقوله لعلكم تتقون أي أن تتقوا عذاب الله عز وجل أن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله حاجزاً ومانعاً من الطاعات ومن إيش ومن ترك المعاصي والشرك ثم أخذ سبحانه وتعالى يعدد نعمه العظيمة من النعم العامة التي تعم كل المكلفين من الإنس والجن فإنه سبحانه جعل لنا أو للمكلفين الأرض فراشة أي ممهدة مذللة مصخرة كالفراش وهذا من عظيم البلاغة في كتاب الله أنه سبحانه وشبه الأرض بالفراش نحو الفراش الذي ينام عليه الإنسان والإنسان في الغالب لا ينام على فراش إلا إذا كان ممهدا مذللا وأيضا ذكر سبحانه نعمة السماء وجعل السماء بناءا والمقصود بالسماء العلوم فكل ما على فهو سماء والله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات كل سماء فوق التي تليها وجعلها كالبناء أو كالسقف وجعل لها ثقفا محفوظة سبحانه وتعالى وانزل من هذه السماء ماءا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وهذه ايضا من النعم العظيمه العامه التي يعترف بها كل كل الهداد التي يعترف بها كل الهداد سواء من المؤمنين أو من الكافرين أو المشركين أن هذا الماء الذي نزل من السماء إنما نزل بقدرة الله وأن الرب هو الذي أنزله هم يعني المشركون يع يعني يعرفون حق لنعرفه أن الآلهة التي أشرت بها مع الله لم تنزل هذا الماء من السماء هم يعلمون أن أن عيسى المسيح عليه السلام لم ينزل هذا الماء، وأن مريم عليه السلام لم تنزل هذا الماء، وأن موسى عليه السلام لم ينزل هذا الماء. وكذلك من وقع في الشرك من المسلمين يعلمون علم اليقين أن الحسين لم ينزل, أو لا ينزل الماء من السماء وأن زينب لا تنزل الماء من السماء وأن البذوي لا ينزل الماء من السماء <تصفيق> وأن كل هذه المعبودات لا تملك أن تخرج الثمر من الأرض بعد أن ينزل عليه الماء وقد استثنى من هؤلاء المغفلون السفهاء من الراطبة الشيعة الذين يعتقد بعضهم أن عليا رضي الله عنه الذي ينزل الماء من السماء هو الذي يجري السحر ففاقوا اليهود والنصارى في الجهل وفي الكفر والشرك حيث أشركوا في الربوضية كما أشارك في الألوهي نحن أخرج بي من الثمرات رزقا لكم أي أن هذه الثمرات من الرزق الذي عم كل إيه؟ الخلق فلا تجعال <تصفيق> بالله أن داد وأنتم تعلمون أيها أنتم تعلمون هذه النعم وتقرون بها فلما تتخذون السركاء والنظراء مع الله الذي أقررتم أنه أنزل أو من عليكم هذه النعم نعم هذا يعد من أعظم الظلم أن تسوي بين الخالق الرازق الذي من عليكم بكل هذه النعم وبين هذه المعبودات التي لا لم تمن عليكم بأي نعمة من هذه النعمة ولذلك صدق الله حينما قال إن الشرك له المنظيم <تصفيق> <تصفيق> হু kalam deko التي أمر الله بها كلها لله تعالى والسليل خفله تعالى وأن المساجد لله فلا تبعو مع الله أحدا نعم. فمنطرف أكبر م. فمنطرف منها سيحا بغير الله فهو مجريك كافر نعم وال... أه... يؤكد المصنف ما قرره من قبل بنقليل قول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى و, و... إسماعيل ابن عمر الدمشقي تلميذ أو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله تعالى صاحب التفسير المشهور وصاحب كتاب البداية والنهاية <تصفيق> أنه قال الخالق لهذه الأشياء هو كل العبادة كما بينا في النصرق ثم أخذ المطنف يعجز أنواع العبادة والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمير هي اسم جامع لكل الأقوال والأسعال الظاهرة وارضاقنا التي يحبها الله ويرضاها ماذا تعريف جامع ماني شكل الإسلام. <تصفيق> وهنا من الأصوليين من قال في تعريف العبادة إنها كل كل ما أمر الله به من غير من غير اقتداء عقلي ولا افتراض وصي. ونقل هذا التعريف الشيخ وصالح وآل الشيخ والشيخ صالح الفوجان فعظاهم الله كشفقهما على الأصول الثلاثة أي أن العبادة هي كل ما أمر الله به دون أن يكون للعقل أو للعرف دخلا في هذا فالعبادة تعرف عن طريق الوحيد كيف نعرف أوامر الله عن طريق الوحي المنزد لا تكون العبادة بالعقل ولا بالغرف هذا معنى تعريف هؤلاء من أبو الصليم وذاتر المصنف نعم أن أنواع العبادة التي أمر الله بها الإسلام والإيمان والإحسان ثم أخذ يعدد الأنواع التي تتفرع من هذه الثلاثة فالدين على مراتب ثلاثة هي هذه المراتب الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان وهذه المراتب هي التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل عليه السلام وسوف يأتي ذكره وشرحه قريبا هذا المرسل إن شاء الله نعم و بعد أن عدد المصنف بعض أنواع الأبادة ختم, ختم هذا بقولي كلها لله أي أن كل هذه الأنواع لله وحدهم وهذه الأنواع التي ذكرها المصنف هي تنقسم على القلب واللسان والجوارح. فمن العبادات ما يكون قوليا وما يكون قلبيا أي بالقلب وما يكون عمليا أي بالجوارح. أي بعمل الجار <تصفيق> وقد تكون العبادة الواحدة على الثلاثة أو عليه على اثنين من الثلاثة <تصفيق> ثم استدل بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا <تصفيق> <تصفيق> وكما قال الشيخ ابن الثيمين رحمه الله تعالى هنا وجه الدلالة من الآية من هذه الآية أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضار السجود لله يعني المساجد إما تطلق على مواضع العبادة أي مواضع السجود أو تطلق على أعضاء السجود التي يسجد بها الآراب أو الأعضاء السبعة التي ذكرت الحديث ابن عباس رضي الله عنه هذه الأعضاء السبعة وهذه البقاع التي يسجد فيها هي إيه لله وأن المساجد لله <تصفيق> نورتب على ذلك قولهم فلا تدعوا مع الله أحدا لا تعبدوا معه غيره فتزجده لهم فدعاءهن بما أن لا زادت كما سمعت قرأ الآية المعذرة والدليل قوله فمن طرف منها شيئا لغيره فهو مشرك الكافر ها والدليل, والدليل قوله تعالى وَمَن وَمَنْ اللَّهِ إلا عند لا يفرد الكافرون نعم no. oh. mm. طيب في الحديث وفي الحديث الدعاء موقع العباد yeah. والدليل قوله تعالى وقال ربكم وقال ربكم تلوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الدعاء على نوعين النوع الأول دعاء المسألة ومعناه أن تسأل الله سبحانه من خير الدنيا والآخرة وأنت سأله من فضله وأنت سأله أي أي شيء من نعنه الظاهرة والباطنة. النوع الثاني دعاء العباد، والذي فضمن كل هذه الأنواع من العباد. هو المعنى في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو الله أحدا. فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء للعباد ولكن دعاء للعباد أشمل فدعاء المسألة يدخل في دعاء العباد فدعاء نعم دعاء للعباد عام ودعاء المسألة اخف فكما قال الشيخ الوصيني رحمه الله تعالى في بيان معنى دعاء العباد أن يتعبد به للمدعو أي لله سبحانه وتعالى طلباً لثوابه وخوفاً من عقابه هذا لا يصحف الغير الله يصرفوه الغير الله شرك أكبر مخرج من المين ولذلك هذا معنى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله الدعاء هو الأذان الدعاء هو الأذان هذا هو الحديث الصحيح أما لفظ الدعاء مبق العبادة فلا يصح أخرجه الترمزي في جامعه وفي إثناده ابن لهيعة وسيء الحب وكذلك أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء وفي المعظم الأوسط نعم أخرجه أيضا أبو طاهر السلفي في كتاب أنه أيضا يسمى بالدعاء ومخطوط لم يضبع ذات وفي حديث النعمار بن بشير أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بعد أن قال الدعاء والعبادة قرأ قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم <تصفيق> إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فبدأ في أول الآية بذكر الدعاء بالأمر بالدعاء وقال ربنا أمر بالدعاء ثم ختمها بذكر الوعيد على من يترك الدعاء الذي هو العبادة فقال نعم إن الذين يستكبرون عن عبادتي لم يقول عن دعاءه فدل هذا على أن العبادة هنا أو أن الدعاء هنا بمعنى ذلك. و الدعاء أيضا نعم دعاء دعاء العبادة. يقال عنه وإلى أنه دعاء الثناء أي الثناء على الله عز وجل بأثنائه وبصفاته وقد يجتمعان أي يجتمع دعاء المسألة مع دعاء الثناء <تصفيق> كما نعطي حديث ابن عبدال رضي في الصحيحين <تصفيق> في دعاء الكرب <تصفيق> الذي جاء فيه أنه صلى الله عليه ولكن قد أمر المكروب أن يقول هذه الكلمات لا إله إن الله العظيم الحليم، لا إله إن الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فكما ترون هذا الدعاء اشتمل عليه على الثناء فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أو حث على أن يقال هذا الدعاء عند الكرب، عند طلب تفريج الكرب من الله، ولم يحتوي إلا على كلمات ثناء فقط، ليس فيه مسألة. ولكنه يعني يتضمن المسألة أن من ينطق أو من يدعو بهذه الكلمات إنما قصد أن هذا أن يدعو الله أن يرفع عنه الكرب أو أن يفرج عنه الكرب بهذا الزعام كما جاء في لفظ الحديث الآخر أو في مهزرة في رواية أخرى يعني الحديث كلمات المكروب هذه الكلمات لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخره وقلنا أن يوعد عبد على هذا الدعاء في أي كرب إلا ويجد الفرج من الله علينا أن نقرف عليه على حفظ هذا الدعاء وعلى أن نردده في أي كرب عفان الله وإياكم من كل كرب وايضا استدل المصنف بقوله تعالى في سورة المؤمنين هم يدعون الله إلها آخرة لا برهان له به. إنما حسابه عند ربهن ولا يسلف أن كسره <تصفيق> وهنا أيضا الدعاء بمعنى أو المقصود به دعاء العذابة والذي يتضمن دعاء المسألة فمن صرف العذابة غير الله أي من دعا غير الله يعني عبد غير الله إن هذا المعبود الذي عبده بلا شك لا برهان له به فهنا ما على لا برهان, لا برهان له به كما قال الشيخ بن وثيين أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الآلهة فهذه الصفة لا برهان له به صفة صفة كاشفة مبينة للأمر وليس الصفة مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إله آخر فليس معنى لا برهان له به أن من حصل برهانا على إلهه أنه له الحق أن يعبده ليس هذا معنى الآية إنما لا برهان له به هي صفة كاشفة ليست صفة مقيدة يخرج منها الذي الل قيد <تصفيق> كما قال أيضا كما قال أيضا شيخه قال لعلي محمد بن الجامع الله تعالى لا برهان له به هذه الجملة حالية يعني هي الحال في ما في المعنى وفي المعنى وصف أي صفة كاشفة ومعنى وصفة الكاشفة لا نفهم لها. أي لا يوجد إله يعبد من دون الله وللعابد حجة هذا لا يوجد فلا برهان له بهذا على سبيل الجذب ليس على سبيل التقييد أي لا يمكن أن يوجد برهان للمشرك الذي أشرك مع الله عز في هذا المعبود الذي عبدوه بالوضع لا يمكن أن يكون برهان على أنما الله اله آخر <تصفيق> ومن أجل هذا صدق المصنف لما قال من فرط شيئا من هذه العبادات الغير الله فهو مشرك كافر طبعا هذا عليه على الاطلاق أما على التعيين فكم هو معلوم إن الحكم على المعين بالكفر أو بالشرك يحتاج إلى شروط الشروط وإلى, وإلى انتفاء نعم مهارك الله شكرا. قال رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوه وخفون إن كنتم مطمئنين. الخوف هو بمعنى الفزع و هو وانفعال يحصل. عند توقع فيه هلاك أو ضرر انفعال يحصل للقلب قد يظهر أثره على الجوارح عند توقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى والخار نعم على ثلاثة أنواع. نعم، النوع ي... الأول ما يسمى بخوف السر، ما أن تخاف أن يصيبك المعبود بأذن أو بضرر فإن كان المعبود الذي تعبده هو الله هو المعبود الحق فهذا هو التوحيد وأما إذا كان المعبود كان من المعبودات الباطلة التي تعبد مع الله بغير حق فهذا هو الشرك الشرك الأكبر فالذين يخافون من الأموال المقبورين في القبور أن يصيبهم نعم أن يصيبهم منهم الأذى والضرر فقد وقعوا في الشرك الأكبر فهؤلاء الجهان يخافون خوف السر أي أن في يعني داخل أنفسهم يشعرون بالخوف من هؤلاء الأموال أن يصاب منهم بأذى أو بضر حيث يعتقدون أنهم يملكون لهم الأذى والضر وهذا الميت المقبور هو بعيد عن هي هذا ليش؟ هذا لي المغفل الجاهل ومن أجل هذا سمي بخوف السر فكيف يخاف من بعيد أو من غائب لا يملك له شيئا؟ هذا لا يفعل إلا لله سبحانه. وتعالى نحن الثاني والخوف المحرم، في الأول وخوف أسر أو يسمى بالخوف الشركي الذي يعد شركا أكبر، النوع الثاني الخوف المحرم هو أن يخاف من مخلوق سواء كان حيا أم ميتا أن يصيبه بأذى. أو أنه يطرق واجبا أو يقعد مخرما لخوفه من هذا المخلوق لكن دون أن يعتقد في هذا المخلوق أنه يملك له الأذى أو الضرر بدون أثبات فهذا هو الفارق بين الخوف الشرك والخوف المحرم، ففي الخوف الشركي يعتقد المشرك أو الجاهل أن هذا الميت يملك له الذرة والأذى بغير أذى، وهو بعيد عنه، وهو غائب لا يراه ولا يعني يعرف عنه شيئا وأما الخوف المخرم هو أنه يترك واجبا من أجل أنه قد توهم أن فلانا قد, قد يضره وفلان هذا يملك أم أسباب الضرر ولكنه لا يعني لا لن يضره إلا بإذن الله فترك الواجب من أجله. بغير ضرورة تقتضي هذا أو وقع في المخرم من أجل هذا الرجل الذي يخاف منه من غير ضرورة تقتضي هذا فلم يكن مكرها ولم يكن مضطرا إلى فعل المخرم إلى ترك هذا يسمى بالكوف المخرم ويدل على هذا قوله تعالى فلا تخافون ويخافون إن كنتم مؤمنين. يعني إذا خاف مثلا المسلمون من العدو الكافر أن يصيبهم بأذى أو بضرب، رغم أن هذا العدو لا يملك لهم ضرا ولا أذن إلا بإذن الله. هذا الخوف يجعلهم يتقاعدون عن الجهاد. رغم أنهم عندهم القدرة على تفصيل أسباب الجهاد وعلى القدرة على تفصيل أسباب دفع شر هذا العدو فإذين يطاقع عن الأخذ بهذه الأسباب عن مجابهة هذا العدو خوفا منه هذا عبد من ضعف الإيمان ويفخل فيه الخوف المحرم هنا الثالث وما يسمى بالخوف الطبيعي الجبلة وما يضيل عليه كل البشر أنه يخاف من الأشياء التي تخيف نحو صوت السبع أو أن يخاف من عدو أن يبطش به خوفاً طبيعياً لا يمنعه من ترك واجب ولا إيش ولا من فعل محرم إنما يشفر في قلبه بالخوف من, من هذا العدو هذا لا يؤخذ عليه العدو إنما يؤخذ متى يؤخذ إذا حمله هذا الخوف على ترك واجب أو على فعل محرم بغير الضرورة كما بيان أن المضطر فلا قطموه أو المكره فلا قطموه نعم هذا الخوف الجبل قد وقع فيه نبي الله موسى عليه السلام كما حكى او كما قال سبحانه عنه فاصبح في المدينة خائفا يترقب هذا لا ينقذ قبر نبي الله موسى عليه السلام لانه بشر وقد وقع في شيء من الأشياء التي يقع فيها, يقع فيها البشر هذا هذا الخوف الجبلي مباح ليس محرما وليس مكروها وليس وليس شركا فأنت إذا رأيت النار خفت أن تخترق من النار هل خوفك من النار أن تخترق هذا يعد محرما أو يعد شركا لا ليس شركا لا ليس محرما لأن هذا أمر جبلي، جبر عليه الناس، نعم يخافوا من الأشياء التي تخير، لكن دون أن يدفعهم هذا كما بينا إليش إلى فعل محرم ولا ترك واجب إلا للضرورة أو إلى نقرأ قال رحمه الله وذلك أذكر أذكره فمن كان يطلق الله ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك من عبادة ربه <تصفيق> فالرجل <تصفيق> موطن العبد في أمر قريب قريب المنال اي يسول او يعني يقترب الحصول عليه وقد يكون احيانا في أمر بعيد المنال و والرجاء أيضاً عليه على نوعين: رجاء عبادة والذي يتضمن الذل والخضوع للمرج، هذا لا يكون إلا لله وحده. والنوع الثاني الرجاء من المخلوق فيما لا يق يقدر عليه دون أن آ... أن يحتفظ هذا الذل والخضوع هذا مخلوق. أن تقول مثلا أحد إخوانك أرجو أن تحذر لي هذا الكتاب أرجو أن تفعل لي كذا وكذا هذا الرجاء ليس فيه شيء لأن هو طلب من مخلوق في شيء يقدر عليه يقدر أن يفصله لك بأسباب معروفة وهذا الطلب لا لا يتضمن الذل والخضوع لهذا إلى المرجو. أما الرجاء الذي هو عداده هو الذي يكون معه الذل والخضوع والإنابة إلى إلى المرجو سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالرجاء يدفع العبد إلى عمل الصالح ويدفعه إلى طرف الشرك فمن كان يرجو أن يلقى الله عز وجل وأن يدخل جنة الله فإن كان صادقاً في رجائه فعليه أن يترك عبادة غير الله وأن يعمل الأعمال الصالحة هذا هو الذي يصدق في رجائه قول الله قالت: فارا الله ودليل التوكل صلوا الله بتوكل كل مسلمين. وقال: يتوكل القلب على الله. الحمد وإبادة قلبية الأصل في التوكل أنه وإبادة قلبية هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع وفي دفع المضاق مستدل واستدلأ المصنف بقوله تعالى في سورة المائدة وعلى الله فتوكل إن كنتم أؤمنين وهذه الآية جاءت في السياق الآيات التي تخبر عن بني إسرائيل والتي بدأها سبحانه بقوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم تذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. وجعلكم ملوكا وآتاكم لم يؤتي أحدًا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاصرين قالوا أن يرد بنهم إسرائيل على موسى عليه السلام لما أمرهم بهذا بدخول الأرض المقدسة قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرج منها فردوا أمر الله عز وجل في أول الأمر نظر لضعف توكلهم فاحتاجوا على موسى بأن في الأرض المقدسة قوما من الجبابرة الذين هم يخافون منهم ولثو الله ظهره ف اقيمت عليهم الحجه بقول رجلين من الصالحين منهم كما في قوله تعالى بعد ذلك ونقاء وقال رجلان او قال رجلان من الذين انعم الله عليهما يعني انعم الله عليهما بصدق التوكل ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فنعم فأمرهم فأمرهما أو ف. ف إن الرجلين أمرا بني إسرائيل بأخذ الأزل أولاً ثم بعد ذلك بتفويض الأمر إلى الله بالتوكل عليه أي باعتماد القلب عليه ولذلك كان التوكل الصحيح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى هو الذي يتضمن أمرين يتضمن أمرين الأمر الأول الأخذ بالأثباد الأخذ بالأثباد المفروعة طبعا الأمر الثاني تفويض الأمر إلى الله واعتماد القلب عليه سبحانه بعد الأخذ بالأسباب أما التفويض والاعتماد بغير أخذ بالأسباب السليمة هذا ليس من التورق الصحيح بل إن هذا يعد توكلنا لا توكلا تحقق المران الذي يرمي إليه أي عبد بتوكله يكون بثلاثة أشياء. الأول أن يكون هذا الشيء مما أحله الله وليس يعني أن يكون ليس محرم فمن توكل على الله لتخصيل محرم هذا ليس من التوكل المحمود وهذا يتضمن أنه إذا أراد تخصيل هذا الشيء الذي أحله الله أن يأخذ أيضا بالأسباب المشروعة التي شرعها الله أو التي الله لتحصيل هذا المراد المشروع وأن يختن في الأخذ بالأسباب يعني أن يأخذ بالأسباب التي هي دلة العرف أو دلة التجربة أو دلة الواقع على صحتها على أما أن يأخذ بأي أسباب حتى وإن كانت أسباب فاقطة قد ثبت فشلها في الواقع أو في التجربة فإن هذا يعد من التقصير أيضا في التوصل ومن التقصير في الأخذ بالأسباب الذي يفح التوصل الأمر الثاني الذي بيها يتحقق مراب العدل صلاحية المحل لتحقق هذا المرض الأمر الثالث خلو المحل نعمل الأمر المضاد لتحقق المرض يعني هو وكمثال لهذا أن المريض إذا أراد الشفاء فعليه كي يحقق مراده الذي هو الشفاء هذه الثلاثة أولا الشفاء بلا شك مطلوب مطلوب سرعه فعليه أن يأخذه بالدواء الذي أحله الله لتحقيق هذا الشفاء فلذلك كان الخمر ليس من الأسباب المشروعة التي فيها يستشفئ العرض لإن الله, لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء هذه الأم فيما حرم عليها كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذ أدوية محرمة فقد أخطأ الأمر الأول الذي يحقق مراده مهم. ثم مهم. الأمر الثاني الذي يحقق المراد صلاحية المحل صلاحية المحل لهذا السبب أي أن يكون بدنه مهيئا لهذا الدواء كي يأتي بالنتيجة والأمر الثالث خلو المحل أي خلو بدنه من الأثبات المضابة لتحقيق المرافق أي لتحقيق الشفاء وهذان الأخيران هما لله وتحققهما يكون باعتماد القلب على الله أن يعتبر بقلبه على الله أنه سبحانه يهيئ بدنه لتقبل هذا الدواء الذي به يكون الشفاء وأن يخلي بدنهم من الأسباب المضادة التي تمنع الشفاء وإذا يتحقق بدعاء العبد لله اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أن تشاف لا شفاء إلا شفاء مرد الله وقد أمر الله وقد أمر الله فزاد المؤمنين بالتوكل عليه في غير ما ايه من كتابه وبين انه سبحانه يحب المتوكلين كما في سورة آل عمران في قوله تعالى فبئرمه رحمه من الله لمن تله ولو كنت فظا غليظ القلب لنفض من حولك صافا عنهم وتغفر لهم صافا عنهم وتكفر لهم وتشاورهم في الامر فاذا عزمت إذا عدمت رجال الأسباب التي تؤكد هذا العزم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يتوكل فأمر الله رسوله بالعزم أو عند العزم وعند تحقق الأسباب السليمة أن يعتمد بقلبه على الله إذا عزمت فتوكل على الله وبين أنه سبحانه ويحب المتوكلين فهذه عبادة من أجل الأبادات وكما بين الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي مرحب الله في حاجة على الأصول الثلاثة الحسب معناه الكافي وذلك في بيان قوله تعالى من يتوكل على الله فهو حسب <تصفيق> أي أن من يتوكل على الله فإنه كافيه وهذا أيضا مبين في قوله تعالى في سورة الزمر أليس الله بكاف عبده ويخوفو بالذين من دونك الله هو الحزب وهو الكافي الذي يكفي العزب <تصفيق> فمعنى الآية ومن يتوكل على الله أن يعتمد عليه في أموره فهو كافيه ومن كان الله كافيه فلا مطمع فيه لأحد ولكن كما بينا هذا التوكل وهذا الاحتساب يكون بالأسباب المشروعة يعني لا ينبهي أو لا يعني يظلمنا العبد أنه يسيق الأخذ بالأسباب أو يقع في المخرم ثم هو يقول أنا أتوكل على الله هذا ليس بصور ولأن هذا يحرم النصر والتوفيق والهداية من الله. فمن يخالف الأسباب المشروعة لا ينام مراده من الله ولا يكفيه اعتماد اعتماده بخلبيه على الله أزوجل فالذين مثلا يلقون أنفسهم في التهلكة بحجة التوكل على الله هؤلاء ليس على السبيل السوي فالذين يدخلون في قتال الكفار بغير أخذ العدة والعتاس التي أمر الله بها ويعدوا لو ما استطعتوا من قوة ومن رباط الخير فهؤلاء يدخلون المعركة بغير أسباب كافية بغير عدة إيمانية ولا عدة مادية فهم مخربون او فان قلوبهم خاربة بسبب الاعتقاد السيء الذي حاق بهم وكذلك ما حصلوا السلاح الكافي وما حصلوا العدد الكافي الذي به يجب عليهم قتال العدو الكفر، مثلا وكذلك قد تهدد احد الشباب يتهور ويفعل أشياء يظن أن فيها المصلحة للدعوة، ولكنه أساء في الأخذ بهذه الأسباب. ويقول أن أفعل هذا وأتوكل على الله. يعني تجد شاباً جخر في هذه المظاهرة. يقول من هذا النطق إنكار المنكر. وأتوكل على الله لن يصيبني، لن إلا ما كتب الله لي. هذا ليس من التوكل الصحيح تجد آخر ينفصل عن أهل العلم ويظن نفسه قد استقل بالفتوى فيفتي بالفتاوى الباطلة التي بها يتعرض بالأذى من قبل من أذىهم بغير حق فيقول أنا أتحمل هذا الأذى في سبيل الله وأتوكل على الله هذا ليس من التوكل وهذا ليس من الاحتسال الصحيح لأنه تلك سبيلا موجه لم يلم يذهب إلى أهل الذكر كي يسألهم فيما لا يعلم بل ظن نفسه قد استقرت الفتوى نفسه أو ظن نفسه عالما نفسه، وكذا يبدع هذا ويكفر هذا ها ويرمي هذا بالكلمات البذيئة التي يتعرض بها في عرضه بغير حق، فيزده يتعرض للإيش للإيه للطعم من قبل هؤلاء الذين رمأهم بغير حق، ويتعرض للأذى منهم، ويقول أنا أفعل هذا وأتوكل على الله. لا إذا ليس من التوكل، لن ينال الكفاية من الله. ولم يران النصر من الله وآخر يقول أن أذهب إلى هؤلاء كي أجادلهم وكي أنصحهم وليس عنده العلم الكافي للمجادلة ولا المنصح يقول أذهب وأتوكر على الله لا حصل أولا للأسباب السليمة حصل العلم الذي تستطيع أن تنصح هؤلاء ثم بعد ذلك توكر على الله اذهب والله عز هو وكيلك وحزبك لكن لا تذهب إلى هؤلاء بجهن فتتسبب في زيادة فتنتهم بجهن وكذلك أيضا من ضمن الأمثلة لهذا مما يقع فيه البعض من طلبة العلم أو من الذين تصدروا للدعوة أنه يعلموا أن القيام مثلا بالدعوة في المساجد لا يتم إلا بإذن ولي الأمر وأن ولي الأمر لا يمنع من الدعوة ولكنه قد وضع لها ضوابط ووضع لها شروط حتى يعني يضبط الأمر فيقوم هذا الشاب ويقول أنا سوف ألقي درساً في هذا المسجد أو أخطف هذا المسجد دون الإذن مثلا من ولي الأمر فلم يسلك الأجزاء السليمة بالاستئذان ممن والله والله والأمر وإذن بي أتعرّب إذا يقول أنا أخطب أو ألقي درساً ويحدث من أحدث على الله هذا ليس من التوقف السليمة عليك أن تسلك الأجزاء وأن تعد نفسك الإعجاب العلمي ثم تذهب إلى من والله هو الأمر وأنت استأزنه فإن أزن لك فبهذا أنت تكون قد حصلت الأسباب السليمة وبعد ذلك إذا تعرضت لأي شيء إن الله وحسبك وكافك لكن تخالف الأمر شري هذا وتقول أنا أتوكل على الله هذا ليس من التوكل الصحيح هذا ليس من التوكل الصحيح مبرك الله فوي اكرر كم صار الان ها طب طب الله ودليل إِنَّ أَمْ كَانُمْ تَالِلُّونَا مِنْ خَيْرَاتِ وَيَدْلُونَنَا وَكَانُوا لَنَا <تصفيق> الرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب أي المربوء فيه والرهدة هو الخوف المثمر للهرب من المخوف منه يعني هي خوف مقرون بعمل هذا الفارق بين الرهدة والخوف فالرهدة هي الخوف الذي يثمر أنك تهرب من هذا الذي خفت منه فيه رأنا فيه خوف المقرون دعماً والخشوع والذل والخضوع عظمة الله أن تخشع لله أن تذل وأن تخضع وأن تخبت إلى الله وهذا يكون بالاستسلام لحكم الله الشرعي ولحكمه القدير الكون هذا هو اركشوا خاشعين لله أي مخلطين خاضعين اذ لله لله عز وجل نمتدل المصنف بقوله تعالى ان كنتم تسيرون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فتضمنت الآية الأنواع الثلاثة <تصفيق> من هذه الأنواع القلبية الذوق قال ربنا اللهم والذي هي الخوف الذي يتضمن العلم بعظمة النخشي منه فمن خاف الله عز وجل لعلمه بعظمة الله وبقدرة الله وبسلطان الله هذه هي الخشية ولذلك لما وصف الله عباده من العلماء وصفهم بالخشية لم يصفهم بالخوف حيث قال إنما يخشى الله من أعذاب العلماء ولم يقل إنما يخاف الله لأن هؤلاء قد خافوا الله على علم على علم بأسماءه وصفاته وعلى علم بقدرته وسلطانه سبحانه وتعالى فالخشية أخف من الخوف بالمعنى والخوف أعمل وأقسام الخشية هي نفسها أقسام الخوف التي ذكرناها في الخوف. الحمد لله والليل الإنابة تطلب من تعالى وأجيب إلى ربّه وأسلم له. نعم، الإنابة هي الرجوع إلى الله. الرجوع من الله بالتزام طاعته وطرق معصيته ومعنى الإنادة قريب من معنى التوبة إن التوبة تتضمن أو إن معنى التوبة طرق المعصية والعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى مع الندم واستدل المصنف بقوله تعالى وَأَمِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ كما قال العلام عبيد الجابري هنا حفظ الله فالإنابة إذا أفردت فهي بمعنى الإسلام وبمعنى الإيمان لكن إذا قرنت بالإسلام كانت الإنابة بالقلب والإسلام بالجوارح أي بالأعمال الظاهرة، وهذا مثل الإيمان والإسلام إذا جمع بين نعم إذا جمع بين نعم بينهما انحرف الإيمان إلى الاعتقاد أي إلى أعمال القلب والإسلام إلى أعمال الجوارح، فإذا فرض كل واحد منهما شمل الآخر، فهنا في هذه الآية وأنيب إلى ربكم أسلم له. جمع بين الإنابة والإسلام في آية في موضع في آية واحدة أو في موضع واحد. فكانت الإنابة هنا هي التي بالقلب والإسلام هنا وإسلام الجوار. نعم بأي الأعمال الصالحة. اقرأ. قال ربنا الله ودليل الاستعانة بعده تعالى. يَاكَ نَعْجُدُ وَيَاكَ نَسْتَعِيدُ وَبِالْحَدِيدُ جَسْتَ عَسْتَ عِذْتَ عِذْبِ اللَّهِ نعم الاستعانة هي طلب العون والأصل في الاستعانة مع عبادة طلبية فمن طلب العون من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا قد وقع في الشرك ويسمى بشرك الاستعانة أي من استعان بمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق استعان بمخلوق أن يحقق له الشفاء بغير أسباب نحو الذين يستعينون بالحسين وبالبدوي وبالرسول صلى الله عليه وسلم على الشفاء فيقول أحدهم في دعائه اشفيني يا رسول الله أعلم أو يقول اعلمني يا بدوي اعلمني يا حسين على تحقيق حاجتي يطلب العون من حسين اه ويعلم ان حسين ميت وان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك له هذا العون لأنه صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى دار البرزخ فليس حيا بين امهورنا حتى يعينه وأما إذا كان الطلب العون من مخلوق حي حاضر فيما يقدر عليه، فهذا يكون ليش؟ يكون مباهاً دون أن يعتمد القلب على على هذا المخلوق في هذه الأعمال؟ إنما هو يستعين به في الأسباب الظاهرة فقط، لكن لا يتعلق قلبه به. إن تعلق القلب بهذا المعين من البشر أو من المخلوقين فيه نوع من الشرك قد يكون شركا أصغر إذا إذا كان فيه نوع تعلق بهذا المخلوق ويفرد إلى الشرك الأكبر كما بينا إذا اعتمد القلب الاعتماد الكامل على هذا المخلوق في تحقيق ما لا يقدر عليه هذا المخلوق سواء كان مي كان اتخيل اما يتم واحسن المصنف بالاستداد بقاله بالفاتحة <متحدث> اياك نعمد و اياك نستعلم فيها تقديم المعمول الذي يدل عليه على حطر الاستعاء خفر الاستعانة إيش في في الله عبده جل كما قال الشيخ النوازي نورالرحيم الله تعالى مقاعد اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حكود تأخير يفيد الخطر، نعم، أن تقديم ما حكود تأخير يفيد الخطر والاختصار وعلى هذا. يكون صرف هذا النوع لغير الله شركا مخرجا من المنفى على ما بينه. واجل استعانة القلبية التي لا تكون الا بالله وحده هي تتضمن الذل والفضوع او تتضمن كمال الذل والفضوع لله. ويدخل في هذا التوكل الطفوي فمن استعان بالله وحده على قضاء حاجاته فقد توكل على الله وفوض أمره من الله فهذه العزادات لا تنفذك ولا ينفذك أحد وعن الآخر فلا استعان إلا بتوكل لا استعان إلا بتوكل وكذلك أيضا لا استعان صحيحة إلا برجاء فمن استعان بالله على قضاء من الحاجاته فإنه يرجو الله عز وجل أن يحقق له هذه الحاجة وأما كما بينا إن الاستعانى بالمخلوق فيما يقدر عليه فهي تكون قد تكون مباحة وقد تكون مستحبة على حال حال العض. ويدل عليها قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ما. إذا استعان أحدنا بالآخر على تحقيق البر والتقوى، فهذا مشروع. ما. أما إذا استعان أحدنا بالآخر على على اسم أو معصية، فهذا محرم إذا كانت الاستعانة على أمر شرعي مستحب، فإنها تكون مستحبة. إن كانت الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه على شيء مباح فإنها تكون مغاف إن كانت على شيء محرم فإنها تكون مخرمة هناك نور أشار إليه الشيخ ونطيمين هنا والتعانى بمخلوق على شيء يعني يعني لا يغلم على الظلام أنه لا يقدر عليه من ناحية الأسباب السلسية نحو أن يستعين برجل مريض أو ضعيف على حل شيء فقيل فكما قال الشيخ ابن المناطمون هذا يعد لغوا يعد لغوا لا طائلة تخته وأيضا من أنواع الاستعانة التي تعد من العبادة المحبوبة لله عز وجل كما قال الشيخ بن رسولين هنا الاستعان بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تقربة الله عز وجل كما في قوله تعالى واستعين بالصبر والصلاة فأنت تستعين تستعين بالصبر وبالصلاة على, على ملازمة طاعة الله عز وجل وعلى على دين الله نقرأ قال ربما الله ونليل الاستعادة تعالى سهالا قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس نعم نعم الاستعادة من, من العود هو الالتجاء والاعتصان بالله هو الالتجاء والاعتصان بالله طلبا لما يؤمن من الشر أو من الضر لا. حتى يأمن العبد من شر حافظي او من ضر خاف ان ينزل بي فيستعيذ ان فيلجأ الى الله ويطلب الحماية من الله هذه هي الاستعاذ وهي ايضا الاصل في انها عبادة قلبية كالاستعان فمن استعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق ها؟ فقد وقعت الشرك الاجبر من استعاذ بميت من الأموات على أن يفع عنه الضر أو أن يحميه من شر معين فقد أشرك بالله العظيم وأيضا هذه الاستعاذة القلبية التي لا تكون إلا لله هي تتضمن كمال الظل والاستقار إلى الله نعم واعتقاد كفايته نعم وتمام حمايته من كل شيء نعم والاستعاذة تكون بالله أو تكون باسم من اسماء أو بصفة من صفات الله نعم كما في صورة مريم عليه السلام بينما تمثل له الجبريل عليه السلام بشرا سوية قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت ثقيا فاستعاذك بالرحمن وأيضا من الاستعاذة بالاستفاد كما في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التأمنات من شر ما خلق فكلمات الله هي صفة من صفات الله كلام الله تفهم الصفاتي عز وجل وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء الذي يقال في أذكار الصباح والمساء وأعوذ بعظمتك أن من تختي فيشغى أن تستعيذ بعظمة الله وكما أيضا في الحديث الآخر والذي فيه أنه صلى الله عليه عليه وآله وسلم قال أعوذ بوجه. أعوذ بوجهك لما قرأ قوله تعالى كله القادر على أن يبعث عليكم عذابا من, فوق من فوقكم أو من تحت أرجلكم فقال أعوذ بوجهك قال في الأولى من فوقكم أعوذ بوجهك ثم قرأ قوله أو من تحت أرجلكم فقال أعوذ بوجهك فاستعاذ بوجهنا <تصفيق> وأما الاستعازة التي تكون بالمخلوق، هي كما قلنا في الاستعانة أن يستعاز بمخلوق في شيء قد ثبت حسن ووقع أنه إنه أن به ليست فيما يختص بالله عز وجل، فقد يعوزه. عبد بمخلوق فيما يقدر عليه يعني يلجأ إليه في في شيء ويملك أن يدفع عنه نحو أن يلجأ إلى بيت أحد خوفا إيش مثلا من إيش من عدو خوفا من أسد ضاري أو من سبع ضاري فيلجأ إلى بيت فلان يستعيذ به من شر هذا العدو أو من شر هذا الأسد هذا لا يقال في إنه, أنه قد وقع في الشرك وأيضا كما ثبت في الحديث الذي أخرجه أنه خيري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتن في أنقاذ فيها خير من القائن والقائم فيها خير من الفاعل أو خير من الماشي والماشي فيها خير من الفاعل. ثم قال ومن تشرق لا تفتشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعز من وجد ملجأ أو معاذا أي من الأماكن التي بها يهرب من هذه الفتن أمر الرسول أن يستعاج أو أن يلجأ إلى هذا المكان وأيضا كما في الحديث الآخر في في الإخبار عن المهدي الذي يخرج في آخر الزمان أنه صلى الله عليه وسلم قال في البخاري أو معذرة في مسلم يعوز عائز بهذا البيت يقصد المهدي حينما يعوز أو يلجأ إلى إلى البيت خوفاً من هذه الجيوش التي كانت تريد أن يش يعني أن تهاجم عليه ومن هذه الجيوش التي يخسر بها في الصحراء حينما تكتشف هذه الجيوش كي تقضي عليه على المهدي. فيعوذ المهدي بالبيت بقية لنا أهزة فعوني لا يقرأ حتى نتاهل هذه لما إن شاء الله ودليل الاستغاثة قوله سعالا إذ ربكم فاستجاه لكم نعم نعم الاستغاثة طلبوا الغوء الاستغاثة من الله ويتعد من أجل الاعدادات والمقصود بطلب الغول هو أن يطلب العبد من الله أن ينقذه من الهلاك أن يغيثه أي أن ينقذه من من هلاك أو من ضرر و... والاستغاثة من أجل الإعجادات التي قل لم تكون إلا لله فإنهم يشير فيه الأوائل كامل إذا وقعوا في شدة أو خاصاكم من هلاك استغاثوا بالله وحده ونسوا آلهتهم الباطل. إذا ركبوا الفلكة دعوا الله مخلصين له الدين استغاثوا بالله وحده ونسوا آلهته فتعجب من بعض المسلمين الذين وقعوا في صور من هذا الشرك الأكبر في هذا العصر أو قبله أنهم إذا وقع أحد في شدة أو أراب من ينقذه من هلاك محقق إذه يستغيث بالحسين ويطلب المبد منهم، فيقول مدد يا حسين نطلب المدد أن يمدون حسين بالغوص، بل إن غلاد المتصوص جعلوا من أعلى مراتب الولاية عندهم هذا الغوص الذي يستغاث به إذا بلغ الولي عند غلاد المتصوص أعلى المراتب في الولاية تمّوه بالغوص. فأرغمه على ذلك، يعني هو الذي استغاث به، فالاستغاثة بالاموال وبالاحياء الغير حاضرين عن الاستغاثة بالغائبين هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. وقد بين سبحانه إنه هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يكشف أضره كما قال سبحانه في سورة الذمر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادا يلوا ضرنا لونك شفاة ضر او اراضين برحمتنا لهن من فيضات رحمته طيب هذه الاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده اما الاستغاثه بالحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه هذا ليس ليس فيه وهذا يعد من الايه من كما في قصة موسى فاستغاثوا الذي مشي على الذي من عدوه ليس في شيء طيب نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى وبقي لنا الدبف والنظر في مزه القاسم إن شاء الله نعتذر إن أمدز شف ممتع حتى لا نسقر عليك نظر نيش لمن كان عندهم الاختبار اليوم ونسبة للسبت القادم يعني قدر الله أن في كل سبت يعني في الأسابيع الأخيرة يظهر لي شيء يجعلني أعتذر عن الدرس ف يعني لو أجلنا درس السبت القادم فقط إلى الأحد أو الاثنين هل هذا يناسب الجميع؟ أعطيكم الخيار الأحد أو الاثنين. السبت القادم حتى إيه؟ لا تطول مدة لانقطاع عن الدرس هل يناسب الأحد؟ نقصد الأحد عليه فغدهم طبعا نقصد الأحد الذي بعده بدلا من السبت القادم يعني عندي بعض الأمور السبت القادم قد تمنع من الالتزام الانتزام الجرس فليناسب الأحد الأخوة الذين يكون من بعيد طبعا الذين معنا ليس عنهم شيء وليس أنت وحدك قل أم... كلكم الله نستعلم الكل على هذا الله مستهل طيب. إن شاء الله اللي أسئلنا نجعلها القادم طيب خلاص إن شاء الله نعتبر عن السبت القادم ويكون موعدنا السبت التي بعدها إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى عن وصحبه. Hanım. Vallahi diyorsun. Koy.